إنه يجد أقوالاً مختلفة في الآية هي إما أن تكون ما باختلاف اللفظ وما بينه في القسم الأول أو أن تكون ما باختلاف التنوع كما في القسم الثاني هنا وأصعب الأقسام هو ما سوف نذكره في القسم في ان إن شاء الله قال رحمه الله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 وضرب الشيخ مثالا بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل الغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم هنا تفسير الوارد أو جاء قولان في تفسير هذه الآية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 ومن ثم ومن هذا الواقع الكثير أو البعض من المستشرقين في في الخلط والخط في الترجمة لأنهم لا يعرف لا يعرفون ما الألفاظ في لغة العربية ومن ثم وقع في تحريف الكثير من معاني كتاب الله ومن ثم حذر العلماء من بعض هذه التفسير لهؤلاء المستشرقين.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 أزي يعني يحضرون الآن أن عدد أصحاب الكه يعني قد جاء مصرحا به في الكتاب في الآيات يعني هذا التصريح يعني واضح لا لينسى في خلاف أين نشأ الخلاف؟ أذكر الآية التي جاء فيها تعداد اصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلمك الرب أعلم بعدتهم أه هنا وآن الله عز وجل بين في هذه الآية أنه سبحانه الذي يعلم بعددهم و سبحانه أشار إليش إلى ما قيل في عددهم لكنه سبحانه لم يبين العدد هذا من الإيش من ال من ال من النسكوت عنهم مما نسكت عنه قد بين سبحانه أو يعني حسم سبحانه هذا الباب قولي الرّب أعلم معدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تعرف إلا مرأة ظاهر ولا تستفتي فيه منهم أحدا هذا هذا على إنه على إنه السكوت هذا هو الأولى فلا ندخله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 واحدا يعني كان عددا لا زيادة فيه ولا نقصان يعني لا يصلح أن يكون أن تكون الأعداد المختلفة تنطبق عليهم جميعا بل هو عدد واحد يمان يكون عشر يمان يكون سمانية يمان يكون سبعة لكن ما كيف نعين هذا العدد الله أعلم بعدته فبلا شك الراجح عدد واحد كيف أن نرجح لا سبيلنا إلى الترجيع أن الله تأثر بعلمها سيء والله تعالى أنا طيب إن شاء الله نبدأ درس وننتظر طلب قليل إن الله،, بارك الله.